بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مشاهدين الكرام في كل مكان وحييكم بتحية الأمن والأمان وحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم هذا اللقاء المفتوح الذي تحت عنوان الأقصى ينتهك نعم يعني بدون مقدمات الكل يتابع من خلال الشاشات الفضائية من خلال القنوات الإخبارية ومن خلال مواقع الإنترنت الكل يتابع الكل يشاهد ويسمع ماذا يحدث في المسجد الأقصى المبارك ماذا يحدث في مصر الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الكل يشاهد ماذا يحدث في ثالث الحرمين الشريفين مصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن الكل في صمت الكل في خوف الكل في اضطراب لا أحد يتكلم الكل يخاف حتى لا يتهم بأي شيء وبأي تهمة معلبة ولكن هل آن لنا أن نتكلم عن المسجد الأقصى هل الان لنا ان نتكلم عن المؤامره الحقيره الخبيثه هل الان لنا ان نعلنها من هنا من خلال شاشه قناه الرحمه الفضائيه المشروع الكيان الصهيوني التاريخ تاريخ القدس الافتراءات والادعاءات الكاذبه التي يروجونها الارض مقابل السلام الارض مقابل الاستيطان ماذا يحدث وماذا حدث لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا وشاهدوا ما يحدث في المسجد الأقصى منذ أيام وحتى هذه اللحظة نقول مشاهدين الكرام إنها مؤامرة ونعلنها ونقول لم تعرف البشرية في تاريخها الطويل مؤامرة أخطر ولا أخبث ولا أحقر من المؤامرة التي تعرض لها شعب فلسطين في هذا القرن والتي حكاها اليهود بدهاء شديد ونفذتها القوى الاستعمارية في العالم وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ثم ما لبثت أن انضم إليها العديد من حكومات العالم التي تفتقر إلى أبسط مفاهيم العدل وقيم الحق ولا تعرف البشرية أرضا مثل أرض فلسطين التي ادعى مغتصبوها انها قد اعطيت لهم من الله تعالى ودعت وثائق تملكها في كتاب يدعى انه كتاب مقدس يبيح للغاصب طرد مالك الارض والمدافع عن النفس والمال والعرض بسم الله وقتله باسم ارحم الراحمين وتم تمليكها في رؤيا مناميه بغير شهود اثبات ولو حتى شهود زور وانطلاقا من هذه الفرية الكبيرة على الله بدأت خيوط المؤامرة مشاهدين الكرام الأقصى ينتهك هذا هو عنوان لقاء المفتوح لقالات الرحمة في المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى لعلنا نقول أمام الله تبارك وتعالى بأننا نقدم شيئا للمسجد لان الله تبارك وتعالى سيسال كل انسان منا ماذا قدمت للمسجد الاقصى المبارك القدس تسالكم اليس لها حق عليكم القدس تسألكم اليس لها حق عليكم اين فر الرافضون اين غاب البائعون اين راح الهاربون الصامتون الغافلون الكاذبون القدس تسالكم أليس لها حق عليكم مشاهدين الكرام في كل مكان في هذا اللقاء يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذ المتخصص في التاريخ الإسلامي وفي القدس الشريف وفي تاريخ القدس الشريف والذي يرد دائما على ادعاءات اليهود ردا عمليا وإيجابيا معنا ومعكم مشاهدين الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلام أهلا وسهلا محمد بك وسهلا أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الشاعر الملهم عبد الله كامل أهلا وسهلا مرحبا بارك الله بارك الله, الله فيه عزيزي الله شيخنا الجليل فضيلة الدكتور جمال يعني أنا عايز أبدأ مع حضرتك في البداية فلسطين المسجد الأقصى هل هو ملك الفلسطين فقط أم ملك اللي علم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 هي الأرض التي بارك الله فيها العالمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا أنه هو السميع البصير والذي علمنا سبحانه أنها الأرض المقدسة التي حمل الله أمة الإسلام أمانة الحفاظ عليها وإذا تعرضت لعدوان أن تعمل تحريرها ممن غلب عليها حتى يتردد الأذن مرة أخرى في أرجائها نعم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسكنها وتحريرها ممن غلب عليها م. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلب خاسرين واشهدوا أن قدوتنا وأسواتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم خدلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك قالوا أين هم يا رسول الله على الصلاة والسلام بيت المقدس وأكناف بيت المقدس والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله اللهم صل على محمد وعلى, على آل وعلى آل صلى محمد صلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ربت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مك حميد المجيد الحديث تحت عنوان بيت المقدس فلسطين العالم العربي والإسلام في خطر ليس المسجد الاقصى فقط فلسطين المسجد فلسطين، المسجد الأقصى، بيت المقدس، العالم العربي، العالم والسلام. العربي في خطر، الكل، بل السلام العالمي في خطر. كيف؟ كيف؟ لأن أمن العالم من أمن فلسطين، من أمن بيت المقدس. فلسطين الآن تتعرض لعدوان صارخ، م. عدوان صهي وغربي مدعوما من قوى الاستعمار الغربي. وال ف... يعني إذا لما أقول في خطر لأن أعتقد العالم الإسلامي لن يفرط في بيت المقدس نعم. ولن يفرط في فلسطين نعم. لأن فلسطين البيت المقدس على أرضها وضع أبو نا آدم عليه السلام أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة نعم. إن أول بيت نضعه للناس الذي بكت وبرت أول نضع. الناس آدم مم. فهو وبين آدم ونوح عشرة قرون على الإسلام عشرة ألف سنة كان أيضا المسجد الأقصى لشد إليه الرحال وهي أيضا بيت المقدس فلسطين المسجد الأقصى مهاجر نبينا إبراهيم عليه السلام نعم واللوط عليه السلام وهاجر وسر وأيضا هي محل ميلاد إسماعيل وإسحاق ويعقوب وعلى أرض فلسطين قامت خلافة إسلامية على عهد داود عليه السلام إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم الناس بالحق بشرائع إسلام ولا تتبع الهوى في عن سبيل الله وأيضا كان على رأسيها بعد وفاة داود عليه السلام سليمان عليه السلام فهو نبي مسلم وإلى الإسلام دعا إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالوا علي وأتوني مسلمين وأيضا كانت الإمامة دائما لزكريا ويحيا وعيسى عليهم السلام جميع الائمه أو الإمامة كانت دواما يعني معقوده للانبياء والرسل على ارض بيت المقدس كما اخبر رب العالمين قولوا أمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وموسيقى. واسحاق ويعقوب والاصفات وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبي رب ربهم لا نعم. نفرق بين احد منهم ونحن لهم مسلمون نعم. فهم أرض فلسطين لل للأ للأئمة المسلمين وإبراهيم عليه السلام ما كان هوديا ولا نصرانيا ولاكن كان فالمسلمين قال له ربه أسلم قال, قال أسلمت, أسلمت لرب العالمين فهي ميراث ال... النبوات هي ميراث وهي أيضا مسرى ومع الذي أصر به رب العالمين من مكة المكرمة إلى بيت المقدس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نعم. من جزيرة العرب اللي هي مقر البيت الله العتيق أول بيت يوضع في الأرض ومنها المسجد إلى, إلى المسجد الأقصى فالارتباط هو وثيق بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى إذا تألم المسجد الأقصى تألم المسجد الحرام الله إذا تألم فلسطين تألمت جزيرة العرب والعالم الإسلامي كالجسد نعم. الواحد سبحان الذي أسر يعدي ليلا من المسجد الحرام إلى, إلى المسجد, المسجد الأقصى, الأقصى. فالارتباط وثيقة عبر إن تعالى سلام قال لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مساجد. المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي محمد صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم هذه الأرض المباركة هذه اللي هي حيث الرباط كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن الله سيفتح عليكم الشام من بعد من العريش إلى الفرات رجالهم ونساءهم وإماءهم مرابطون إلى يوم القيامة فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة فإذ أفضل الرسم بلغنا هذا هو صفة الأرض ميراس الأمة الإسلامية نعم. لم تكن يهودية ولا نصرانية ظلت على عهد آدم عشرة قرون على الإسلام الإمامة معقودة للإسلام على أرض بيت المقدس وعطيلة عهد الأنبياء والرسل الذين كانوا يشدون الرحال إلى بيت المقدس والدليل ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربط البراق في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء مم. إذن كان التردد وشد الرحال إلى بيت المقدس مستمر وبعد ذلك طيلة عهد حينما ولد وبعس محمد صلى الله عليه وسلم كانت حديثة الإسراء والمعراج نعم. وعرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتقى وهو في طريقه إلى الحضرة الربانية بأبيه آدم الذي وضع ساسا المسجد الحرام وبعده المسجد الأخصى والتقى في السماء السابعة بأبراهيم عليه السلام مستند بظهره إلى اليوم المعمور والتقى بيحيا وعيسى التي اللذين كان بوعس برسالة الإسلام وكانوا يقولوا على المنابر على منبر المسجد الأخصى يلقون المواعظ على الناس الوقت لا يسمح باستعراضها نعم نعم إذن هي أرض الإسلام فلما عرج به صلى الله عليه وسلم ثم نزل إلى المسجد الأخصر. فجمع له جميع الأنبياء والرسل فصلى بهم اماما م. فدل ذلك على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم وكأن الله عز وجل يا محمد الأرض العيصات والسلام التي صليت عليها مسجدها واقع في قبضة الاحتلال الروم البيزنطي النصراني من سبعمائة سنة مسؤوليتكم حرروها وأقيم حكم الله على أرضها وعرى سلم التكليف إلى مكة في نفس الليله وحول هذه الوصايا الربانيه الى خطه استراتيجيه شامله لتحرير بيت المقدس تكليف من ربنا تلقاه في والدعوه مطاردة والمسلمون يعانون الترويع وياتي التكليف الضخم ده ان يقف امام اكبر دوله في العالم اللي هي الدوله البيزنطيه عشان يحرر بيت المقدس وبعدها مصر وبعدها بقية العالم العربي والإسلامي الرسول عليه الصلاة والسلام مع التكليف م. لكن ما كان يحتفل بالإسراء والمعراج كما نحتفل به الآن يعني كلمات تقال وجوائز توزع وبيت المقدس أسير يأنه من وطأة الاحتلال الصهيوني من واحد وتسعين سنة واحد وتسعين سنة من حماية الحرب العالمية الأولى دخل الجنرال أليم بقى الف وتسعمية قال الآن انتهت الحروب الصليبية وإذا بدول أوروبا اللي ذكرت حديثها هنا نعم في حاجة اسمها كانت منظمة اسمها عصبة الأمم ناشأت بعد الحرب العالمية هذه فوضت بريطانيا في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وفتح باب الهجر اليهود إلى فلسطين لإقامة الكيان اليهودي على أرض فلسطين نعم وقد كام هذا من 1918 ل14 مايو سنة 48 نعم. في هذه الفترة كانت عمل منظمة تانية اسمها منظمة هيئة الامم ولقوا منظمة عصبة الامم مم. وعصبة هيئة الامم اصدرت قرار في 29 نوفمبر 47 برقم 81 حسمه قرار التقسيم قسمت فيه هيئة الامم فلسطين قسمين قسم للعرب وقسم لليهود. مع أن هيئة الأمم لا تملك من مم. لا يملك أعطى من لا يستحق هيئة الأمم لا تملك نعم فكيف اللي بيسموها كما قال العقيد الخزافي في مؤتمر في الأمم والتحدة جاء مساق الأمم مساق هيئة الأمم بيقول نعم. الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أنت تغتصب أرضا وتسلمها للغير وتدعم عدوانه أنك تدعم السلم والأمن الدوليين شيء غريب مستغرب نعم ولم يقف الأمر عند هذا الحد ولكن خرج الإنجليز بعد أن سلموا اليهود فلسطين وأعلنوا عن قيام دولتهم 14-48 يعني إذن لم يكن لليهود كيان على أرض فلسطين دخلاء لا مغتصبين يعني نعم. مش قضية مش دخلاء فقط ده مش قضية ممكن واحد يدخل عليك نعم. ولكن لا يعتدي عليك مم. ولا يقتل ولدك ولا يقتل زوجك ولا يغتصب أرضك ولا يدمر مسجدك م. الآن اللي بيحصل في القدس الآن الأقصى في خطر الحفائر تحت المسجد أقصى معرض الهيار وأيضا الآن يدخلون على المسلمين يريدون أن يكون لهم كنيسة داخل المسجد الأقصى اتحاقتنا لحاقة البراق دا البراق دا حاقة الغربة بتاع المسجد الأقصى نعم يقول لك اتحاقت حاقتنا مالجيش حد يخجلهم حدش محدش مالعينهم فحدش خلا من تس من 29 وهم يبدعون حاقة البراق رغم ان القرارات الدولية قالت اتحاقت البراق وحي المغاربة وكل حتة اللي بيقيموا فيها اليهود العبادات هذه هي أوقاف إسلامية مم. قرارات بتاعت الدول الغربية وقرارات بتاعت أهيئة الأمم لكن دسوها بالنعال فأنا عاوز أقول إذن هذه الأرض المباركة هي ميراث الأمة الإسلامية منذ عهد محمد صلى الله عليه وسلم الذي بدأ معركة التحرير كانت موته وكانت تبوك وكانت أيضا بعد ذلك مسامة بن زيد اللي هو سريط مسامة بن زيد نعم. وبعد كده جاء أبو بكر وعد تكليف عاوزوا كيف حول حادثة الإسراء إلى برنامج عملي. فواصل أبو بكر الصديق تسير الجيوش لأنه واضح الروم ما كانوا يخرجون طواعية دول الأنس بيحتلوا الأرض من سبعمائة سنة وأجيال تربت وأجيال لكن شوف الإصرار أصحابه الحق على استرداد حقهم واصل ابو بكر المهمة مم. وجاء عمر ليتسلم مفاتيح بيت المقدس بعد سبعمائة سنة الله وبركاته هكذا ابو إزرالي صلى الله عليه وسلم رسم لنا السبيل لاسترداد بيت المقدس نعم. السبيل لانهاء العدوان. الاحتلال الروماني بعد معرثة استرداد بيت المقدس هرب هرقل من وجاء الوداعا يا رومية يا وداعا يا, يا لبيت المقدس بداعا لا على العودة بعدها أبدا المهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذن محمد صلى الله عليه وسلم هو عليه الذي حرر بيت المقدس من الاحتلال الأجنبي ما كانش في بحاجة اسم يهود هنا نعم واليهودية ولا أي دولة غربية لو للرومانية محتلة أخلت على عهد صحابة رسول الله, صلى الله عليه وسلم عليه عليه وظل بيت المقدس فلسطين العالم العربي والإسلامي حرا طريقا طيلة عهد بني أمية وطيلة عهد العباسيين فيش احتلال لغاية وقعت الحروب الصليبية م. احتل الصليبيون بيت المقدس 583 هجري لم يكن قدول إلى صلاح الدين بعد وولي إلى صلاح بعد 40 من احتلال بيت المقدس وربنا اتعهدوا لغاية ما بيقوا عنده 50 سنة فحرر بيت المقدس سنة 583 بعد 91 سنة يعني الحاج ما بيسجدش بالتجاتب لا يسقط الحق بالتقادل الأمة نعم. لن تنسى القدس لن تنسى كل حب ترامبلي في فلسطين وظلت كذلك في أيدي المسلمين قيل بعد ما حررها صلاح الدين للأي من الذي قام على حمايتها دولة المماليك في مصر ودولة المماليك يعني مش دولة نصر دولة نصر دولة كانت تمتد حدودها أرض الرافدين مم. جنوب شبه جزيرة الأناظون الشام كلها سوريا وفلسطين جزيرة العرب مصر طرابولس الغرب برقة كل دي كانت الدولة كانت عاصمتها مصر هي كانت تحافظ على المقدسات وظل الأمر كذلك طيلة عهد العثمانيين العثمانيون حافظوا على بيت المقدس ستمية سبعة وعشرين سنة يقاتلون الغرب حملات عسكرية متواصيل أحلاف صليبية ستمية سبعة وعشرين سنة والمسلمون صامدون ولم يستطع أحد أن يرفع عينه إلى بيت المقدس وإلى الحرمين الشريفين ناس فقهوا رسالتهم فقموا مهمتهم علموا أن الله ما خلقهم عبثا إنما خلقهم لمهم وغاية وأن للأوطان حرمه وللمقدسات حرمه فتحركوا إذن هذ... أين كانت اليهود في هذا التاريخ أين كانت روبة في هذا التاريخ قدموا لنا دليلا واحدا لم يكن إذن هي ميراث الأمة المسلمة عبر تاريخها منذ عهد آدم عليه السلام نعم لغاية 14 مايو 48 ولم يكن لليهود مكان في تاريخ الإنسانية أتمنى كندر. أن ينتبه الجميع أتمنى أن كل أب وكل أم يشجع ابنه وبنته يتابعنا ويسمع هذه الحقائق التاريخية التي يؤكدها لنا أستاذ التاريخ الإسلام الدكتور جمال عبد عبدالهادي حتى تتضح الصورة أمام الجميع لأن الكلام اللي الدكتور جمال بيقول الآن كلام في غاية الخطورة في غاية الأهمية لأن دلوقتي للأسف إن كتير من المسلمين جدا ما يعرفوش هذا الكلام ما يعرفوش تاريخ القدس ما يعرفوش اللي حصل يعني إلى هذه اللحظة سنة 48 لا اليهود ولا إسرائيل لهم كيان ولا ولا يذكروا شيء لا يذكر إلى الآن غريب إن بعض المسلمين يتساءلون الآن وأنا وجه إليه هذا السؤال يا دكتور هل صحيح اليهود ملهونش حق في المسجد الأقصى؟ ليس لهم لا حقوق شرعية ولا تاريخية ولا ولا قانونية, ولا قانونية. يعني المشكلة عندما قلت فضلت الآن يعني طبعا هو ليس بابهم باب الدعوة إلى الله كما كتاب اسمه الطريق إلى بيت المقدس نعم. وكتاب الجولة العربية الإسرائيلية الثالثة وقمنا بقراءة في, في فكرة علماء الاستراتيجية، أعتقد هذه المجموعة من الكتب موجودة وممكن يشاهدوها الإخوان على الواقع الترنيمة. لو أيضا أنا أعطيتهم هنا عشان يصوروها يطلعون عليها. ما حن شوفهم يعني أنا أقول إحنا وفيه صفحات مطية من تاريخ بيت المقدس. نعم. هذا هذه الفكرة إن إحنا القصة أنا ود نذكر السادة المشاهدين أنت تذكرهم انتبهوا تابي نعم. لكن الرسول سأل معلمنا قال يعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا نعم. أنا عاوز أقول إذن أمتنا لازم تدري نعم إحنا أصحاب الحقوق التاريخية والشرعية والقانونية نعم. وليس الحقوق لليهود لا حقوق تاريخية ولا شرعية ولا قانونية, ولا قانونية. وأيضا هم قاموا بحفائر تحت المسجد الأقصى لم يجهز ذليلا واحدا تحت المسجد الأقصى يثبتوا ملكيتهم هم يعتمدون على شيء واحد زوروا التوراة العهد القديم نعم وزوروا التاريخ وطبعا الناس ما ينتبهوش ان التاريخ مزور وان التوراة تق... العمدوا الى تسير يعني ان كانوا زوروا الكتاب المقدس التوراة الحقيقية الاصلية وزوروها بطوراة محرفة ففروا يزورونا التاريخ نعم طالما وقعوا في حرمة الاعتداء على الله عز وجل طبعا. والانبياء والرسل فاستبعنا عليه التزير لا مم. لكن المسألة بالنسبة لنا ما يهمنا الان نعم المسجد الاقصى في خطر الفلسطين الآن تحت التهويد الآن، المستخربات اللي بيعملوها في كل مكان، التقطيع أوصل المدن الفلسطينية من الداخل، الخطة اللي عاوزين يعملوها عشان تهجير عرب 48 إلى الخارج، رمي الناس دول إلى الدول العربية المحيطة بهم، إذن أقول إن المسألة خطيرة جدا ويجب أن ينتبه إليها الناس. الناس إحنا ربنا سبحانه وتعالى. فرض علينا فرض المهم استقرف وجدالنا الان ان من هم اصحاب الحقوق التاريخية والشرعية نعم. ده يترتب عليها سعادة المستشي مهم اعلموا ما شئتم من تعلموا فلن تؤجروا بعلموا كنت تعلمانهم مفروض كل واحد مننا يعلم ولده وخاصة بعد ان اختزلت مناج التاريخ في المدارس والجامعات نعم. على امتذاب رقعة العالم العربي والاسلامي لازم أن نقول لي يا ولدي هذا وطنك الإسلامي مم. دي أرض هذا ميراثك. هذا ميراثك يا ولدي نعم زي وزي ما وكمان نقول له ما تنساش تركستان الشرقية الواقعة تحت الاحتلال الصيني وتركستان الغربية اللي كانت واقعة الاحتلال الروسي نعم ولا تنسى القوقاز اللي واقعة تحت الاحتلال الروسي لازم تقول له وتقول له يا ابني أن هذا الكيان تدعمه قوى البغي والطغيان نعم والدليل على ذلك الدماء المسلمين التي تصفح في كل مكان م. شرقا وغربا فإذا نعلمه ونقول له يا ابني واجب عليك أنك أنت تحطها في بزيلك لغاية ما يحين الوقت لتحريرها م. لكن اللي يمنع ذلك أنه بقالنا نحن فاعليات يعني نعم تفضل يبقى أيضا نتوقف عند عام 48 حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر بإذن الله تبارك وتعالى يعني ربنا يكرمك دكتور جمال وأنا برضو أكرر الدعوة أن كل أب وكل أم أتمنى أنه هو ده دمي الإسلام يعني هذه الدعوة هي من الإسلام لأنها تجيب ابنك وبنتك يسمعوا هذه الحقائق التاريخية الثابتة الحقيقية الحقيقية ينتبه حتى تتضح الصورة أمام الجميع لأن زي ما شيخنا وستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي قال لك أن الكدس ميراث المسلمين الكدس ميراث المسلمين طيب ننتقل منطقة الشيخ عبد الله كامل يعني بعد هذه الكلمات الحقيقية الحقائق الواقعية من فضلك الدكتور جمال عبد الهادي شيخ عبد الله أنا أتمنى أن نسمع منك متى يوفق النائمون؟ جميل متى يوفق النائمون؟ نعم هذه قصيدة للشاعر فاروق جويدة وهي من يعني أجمل ما وقعت عليه من القصائد التي تعبر عن هذه الحقائق. التي ذكرها الدكتور وان كنت الحقيقه لا اود ان يسكت الدكتور بارك الله فيه ونفعنا الله بعلمه امين يا رب اللهم شهداؤنا بين المقابر يهمسون والله ان قادمون في الارض ترتفع الايادي تنبت الأصوات في صمت السكون والله إنا راجعون تتساقط الأحجار يرتفع الغبار تضيء كالشمس العيون والله إنا عائدون شهداؤنا خرجوا من الأكفان وانتفضوا صفوفا ثم راحوا يصرخون عار عليكم أيها المستسلمون عار عليكم أيها المستسلمون وطن يباع وأمة تنساق قطعانا وأنتم نائمون شهداؤنا فوق المنابر يخطبون إني أراهم في الظلام يحاربون رغم انكسار الضوء في الوطن المكبل بالمهانه والدمامه والمجون والله انا عائدون والله إنا عائدون اكفاننا ستضيء يوما في رحاب القدس سوف تعود تقتحم المعاقل والحصون شهداؤنا في كل شبر يصرخون شهداؤنا في كل شبر يصرخون يا أيها المتنطعون كيف ارتضيتم أن ينام الذئب في وسط القطيع وتامنون وطن بعرض الكون يعرض في المزاد وطغمة الجرذان في الوطن الجريح يتاجمون وطن بعرض الكهوني يعرض في المزادات وطغمة الجرذان في الوطن الجريح يتاجرون احياؤنا الموتى على الشاشات في صخب النهاية يسكرون من أجهض الوطن العريق وكبل الأحلام في كل العيون يا أيها المتشرذمون يا أيها المتشرذمون والله إنا قادمون شهداؤنا في كل شبر في البلاد يزمجرون جاءوا صفوفا يسألون يا أيها الأحياء ماذا تفعلون؟ يا أيها الأحياء ماذا تفعلون؟ في كل يوم كالقطيع على المذابح تصلبون تتسربون على جناح الليل كالفئران سرا للذئاب تهرولون للذئاب تهرولون صور على الشاشات جرذان تصافح بعضها الناس من ألم الفجيعة يضحكون في صورتين تباع أوطان وتسقط أمة ورؤوسكم تحت النعال وتركعون في صورتين تسلم القدس العالمي للذئاب في صورتين تسلم القدس العريقة للذئاب ويسكر المتامرون شهداؤنا في كل شبر يصرخون القدس تسالكم اليس لارضها أين فر الرافضون القدس تسالكم أليس لعرضها حق عليكم أين فر الرافضون وأين غاب البائعون وأين راح الهاربون الصامتون الغافلون الكاذبون صمتوا جميعا والرصاص الآن يخترق العيون صمتوا جميعا والرصاص الان يخترق العيون واذا سالت سمعتهم يتصايحون هذا الزمان زمان في كل شيء في الورى يتحكمون تجرون خلف الموت والنخاس يجري خلفكم وغدا باسواق النخاسه تعرضون لن يرحم التاريخ يوما من يفرط او يخون لن يرحم التاريخ يوما من يفرط او يخون كهاننا يترنحون في نشوة السلطان والطغيان راحوا يسكرون وشعوبنا ارتاحت ونامت في غيابات السجون نام الجميع وكلهم يتثاءبون فمتى يفيق النائمون متى يفيق Mm-hmm, mmm, mm-hmm, mm-hmm, mmm, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh. No, no, no. مشاهدينا الكرام اجدد التحية وترحب بحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونرحب بفضيله الاستاذ الشيخ سعد عرفات اهلا وسهلا حياك الله وايضا نجدد بفضيله الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي وفضيله الشيخ عبد الله كامل يعني ما شاء الله الشيخ عبد الله يعني قبل الفصل في القصيده الجميله ربنا يكرمك ويزيدك يا رب دكتور جمال انا حنطلق من خلال القصيده الشيخ عبد الله في قصيدته متى يفيق النائمون متى يستيقظ النائمون رسولنا محمد صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم. حينما نزل عليه الوحي من السماء اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان العاقِر ربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لا علم. خلص الله أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا دي البداية. فللعلماء دور يجب أن يقوموا به. يجب على الكل. على الكل. لكن العلماء في المقدمة نعم. يجب أن يوقظوا وعي الأمة وذكروا الناس بفرض الله عليهم. يعني أنا أذكر فتوى من فتوى إحنا. المسلمين. نعم. يقولون في حينما سئلوا هل يجوز الصلح مع الكامل إسرائيل لا يجوز الصلح مع الكامل إسرائيل. طب الحل إيه في هذه الأرض المغتصبة كيف السبيل لتحريرها؟ قال الله سبحانه الفاتحة تقول إنه الأمة المسلمة مطالبة بأن تدعم الشعب الفلسطيني بالمال والنفس والسلاح لتحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى مقدسات المسلمين وكسر شوكة العدوان الواقع عليها يبقى أول يعني طب مين اللي يدعم بالمال والنفس والسلاح. الشعوب تدعم بالمال والنفس لكن السلاح دي مسئولية أولياء الأمور نعم ولهذا أعدت الجيوش للزود عن الأعطاء الأوطان والقدس في القلب منها وأرضفت الفتوى يعني الفتوى أردفت بمجموعة توصيات على جانب كبير من الأهمية وهي أنه لا يجوز للأمة نتدخل في مشاركات ولا مشاريع مع هذا العدو يعني ترفض التطبيع ابتداءا لا جثة لأن هذا من شأن أن يقوي العدو اللي من أطماعه مش يقف عند أرض فلسطين ده طمعان في الوطن الإسلامية من النيل إلى الفرات من النيل إلى الفرات وإلى كدولة بداية لدولة عالمية تحكم العالم من بيت المقدس اللي بيسموها أرشاليم أرشاليم ده تعبير جاي من التوراة يجب أن لا نستعمله بيت المقدس من من المسجد الأقصى مم. المسجد الأقصى الشريف الذي رواه الـ الـ النسائي قال لما بنى سليمان بيت المقدس تعبير أرشاليم ده مش بتاعنا دي, دي احنا بتكلم على المشهد الإسلامي الهوية الإسلامية فإذا علماء الإسلام أفتوا بأنه دعم الشعب الفلسطيني بالمال والنفس والسلاح فريضة وإن لا يجوز الدخول في مشاركات من أي نوع مع هذا العدو اللي قوي الكيانه الاقتصادي لأنه يهدف إلى تهويل ال... وجميع الدول التي ننعم هذا الكيان لا يجوز الأمة أن تكون لها ت... ت... ت... تعاملات معها أو مشروعات اقتصادية ولا الدخول معها في إحلاس دي هذه لما نيجي أن نسقطها إذن نحن الآن مطالبون أمتنا علماء الإسلام يذكروا الأمة فرض الله عليها يا أخوانا تحرير بيت المقدس مش آ... القدس ولا نعم. بيت المقدس فلسطين من النهر إلى البحر فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكاناته و... و... نعم على قدر طاقته وإمكاناته نعم و... في الناس يقول لك أعمل إيه رسول الله قال استعن بالله ولا تعجز سدد وقارب. لا تدعي الحجز احنا امه مليار ونصف مسلم واظن شفنا الهبة الشعبية العالمية أحداث ايام احداث غزة احنا امه عندنا رصيد و و ولا يمكن الشيء الاخر ده بالنسبة لدعم الشعب وكمان وقف دعم الصمود الان بيحتاج فلوس لما سمعت الشيخ رائد صلاح بيجيب وتوسات عشان الناس يربطوا باجسادهم داخل المسجد الاقصى طعام لا دعمهم بالمال والزاد وكمان رفع الحصار عار على العالم الحقيقة أنا اطلوب إن والاخوة الذين هم في المسجد الاقصى الان لا يجدون طعاما ولا, ولا شرابا ولا حتى مياه للوضوء ولا كيف يقضون حاجاتهم نعم. حصار شديد نعم. وكمان يعني خايفين ان المستوطنين المست... المستجد... المهجرين المستوردين ان يقتحم عليهم المسجد الاقصى وهم عزل وخاصه لا ننسى حدث الحرم الإبراهيم اللي قتل فيها اليهود المسلمين في بيت المقدس يعني, يعني مرابطين دعمهم ب... ب... بالمال وبكل الإمكانيات وأيضاً أجهزة الإعلام عليها داو. نعم. بيخلنا... بالتاكيد. بإخواننا يعني القصيدة أنا أتصور إن القصيدة بتاعت جوز اللي فضلت الشيخ عبد الله يجب أن تقدم باستمرار على عبر شاشة الرحمة نعم. والشاشات الأخرى لا يز بالموقع الموقف الحقيقي بتاع هذه الأمة الشيء اللي أنا يعني يجب أيضاً يبقى في وقفات تعبر عن إنكار هذا الذي يجري. هذا الذي يجلو خاصة بعد تقرير جولدستون ال ال ترادو للأسف, للأسف. ولمن اللي قام به مين ال ال السلطة الفلسطينية التي وقعت أشلو ال ال ال اللي خلت سلمت للعدو إنه صاحب النصيبي النصيبة كاد يقال قد يقال دكتور جمال بأن هذا يعني ممكن بعض المسلمين يرددوا هذا الكلام إنه حضراتك تقول، حضراتك بتتكلم عن الواقع، الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. ممكن حد يقول لك ما هو هم الأحرار، ما هم اللي جابوه نفسهم؟ ما هي المشاكل متعتهم والخلافات اللي واقعين بينهم وبين بعض الفصائل الفلسطينية؟ أنا عايز أنوه لنقطة مهمة وانتقل بها الشيخنا الشيخ سعد. أنا ب بت... بنتكلم اليوم ليس عن القضية الفلسطينية ولكن نتكلم عن المسجد الأقصى الذي انتهى. وهذه لابد ان احنا نؤكد عليها مره ثانيه وثالثه وموصوله الاسلامي المسجد الاقصى هو الذي ينتهك لا. مسجد مصر سيدنا النبي هو الذي ينتهك صلى الله عليه وسلم ثالث الحرمين هو الذي ينتهك مش بس فضلت الشيخ تمام دي كل هالارض المقدسة دي الارض التي بارك الله فيها العالمين اصل اجتزاء القضية لا. اه في المسجد الأقصى تبقى مشكلة خطيرة. نعم. لا دي قضيتنا فلسطين من النهر إلى النهر، بحري إلى النهر دي كلها قضيتنا. نعم. لكن هو ال الآن وصلوا إلى شيء يمس معتقدنا نعم. الحماية الق القصة عقيدة عقيدة في قلوبه مش خطأ. الله, أحمر. دي, الله دي عقيدة. نعم. لا لا إحنا أي حد وما القدس فإذا دي أمانة يعني وإحنا مطالبون أن نبذل جهدنا إن إحنا مفروض ندفع هذا العدوان هذا العدوان لا المنظمات الدوليه هترفعوا ولا الدول الغربيه ولا مجلس الامن ولذلك يجب ان يكف من يقولون الارض مقابل السلام ارضك انت بيتك انت لكن بارض ربنا ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون هل الارض الارض المقدسه التي لا لا تقبل ان حد الذين في وقعوا اتفاقيه للمغتصب انه صاحب فلسطين مصيبه مصيبة عظيمه هذه انه انه صح ان المغتصب تقول له انت صاحب البيت وكمان احميك واي يجي حد يحاول ان يجرب منك ان انا اقتله ولله حصل تبقى الاتفاقية أصله اللي هو تسليم للعدو صهيون صاحب فلسطين وتصفية المقاومة الفلسطينية هذه المشكلة دا سبب بالمشكلة داخل أرض فلسطين مم. مش صراع هنا المشكلة قطاع سلم في مقابل أن يحيا حياة العظماء في كما نراها عبر أجهزة الإعلام مع. وقطاع آخر لا زال يدفع ثمن يعني يعني مع الظلام الدامس اللي بدنا نمحه الآن الصمود على ارض غزه الامل الامل اي نعم هو زي ما زمان قال فضيل الشيخ فعلا الامل ناس لازال النهاردة النهارده متمسكين بالارض زي ما قال فضيل الشيخ محمد الحسن في الخطاب بتاعنا سمعته بالامس واليوم ان حص الولد الصغير واقف قدام العسكري بالمدجج بالسلاح وهو مدي له ايده كده يعني الله اين اين ولدوا هؤلاء ولدوا نعم. في وسط بين جدران الاقصى وعلى مم. ارض فلسطين فلذلك احنا مطالبتنا ان يا امتنا انت هتنسي القدس فلسطين كلها ميراث الامة وتحريرها فريضة شرعية وضرورة حياتها اذا لن يرحم التاريخ يوما من يفرط او يخون نعم. نعم لن يرحم التاريخ يوما من يفرط او يخون شيخ سعد يعني الدكتور جمال بيركز على واجب العلماء تجاه القضية الفلسطينية نعم برضو طب ناخد اتصال السلام عليكم السلام الله. اهلا اخ حماده. السلام عليكم. مرحبا سازمولا. أهلا بك الله كريمك. كيف حالك؟ واطي التلفزيون أرجوك واسمعني بالتلفون. كل سنة أنت طيب. منتظر الصحة والسلامة تفضل. نعم. ااا سازمولا والله أنا من زمان عاوز أكلمك وعاوز أفصل بيك أنا بتكلم كل السعوديين. أهلا وصلت تفضل يعني ندخل على بس وكل مشاهدينا ندخل في موضوعنا وشرط بس عشان ما فيش وقت يضيع مننا لأن الموضوع مهم جدا وكل سنة محتاجينها في هذا اليوم بإذن الله. نعم. طيب الموضوع الموضوع احنا بنتكلم عن نتكلم في موضوع فلسطين احنا نعم. يعني احنا بصفتنا مسلمين ليش ما نشترك معاهم والدول العربية كلها تشترك معاهم ونشوفوا حل الاطفال اللي عتتكتل دي والناس اللي عتموت اللي عتموت دي نعم يعني احنا نجوا قدام التلفزون احنا جلبنا عيحزن عليهم تمام يبقى المشاركة, المشاركة الفعلية من تجاه المسلمين كلهم معه الشعب الفلسطيني تمام اتصل اخر السلام عليكم اهلا, أهلاً وسهلا <تصفيق> استاذ عبد اللطيف اتفضل السلام عليكم اهلا بيك عليكم السلام عليكم. معك معاك عبد اللطيف ابن ابو قير شريه اهلا وسهلا اتفضل <تصفيق> ايه سيادتك حكم ال فين العلماء المصريين او العلماء المسلمين عامه من القضيه اللي احنا بنناقشها قضيه القدس ايوه وموقف العلماء دي ايه يعني اليهود سيادتك بينموا الاطفال بتاعتهم الإسلام والمسلمين. إحنا ليه مش بي... العلماء سؤتنا مش بينموا جوانا أو جوا الأطفال يعملوا بالراحة لقط خاصة للأطفال بمشهد ب... مشارق... باليهود نفسه الناس من تمام تمام اليهود. تمام تمام حاضر إن شاء الله بإذن الله. يعني ساتك إحنا اه... فين هم. وشكرًا جزيلاً تفضل عبد رضي. شكرًا جزيلاً جزيل. يعني عزروني لأن إحنا عايزين يعني الاتصالات سريعة وونأخذ و... منها الموجز المفيد مباشرة دايما كده. ناي الأخ ناصر السلام عليكم. أهلاً وسهلا ا سلام عليكم ورحمه عليكم الله وبركاته السلام الله وبركاته اهلا وسهلا اقول حديثي حول هذه القضيه خلال من خلال خمسه رسائل ابعثها الى جميع الامه الاسلاميه الرساله الاولى الى حكام المسلمين م. فاقول ان والله مسؤوليتكم امام الله عظيمه تمام أن مسؤوليتكم أمام الله عظيمة فيجب عليكم أن تسعوا إلى نصرة هذه القضية تمام الرسالة و... الثانية والرسالة الثانية إلى, ولا... إلى علمائنا نعم. عليهم أن لا ينسوا هذه القضية من دروسهم ومن كلماتهم وأن يصلوا إلى ولاة الأمور نعم الرسالة ب... الثالثة تمام والرسالة الثالثة إلى إخواننا في فلسطين نقول وفقكم الله رابطون في سبيل الله فوالله لكم منا كل الدعاء نعم. والرسالة الثالثة إلى قادة, قادة القيادات الفلسطيني الفلسطينية, الفلسطينية, الفلسطينية. يقولوا توحدوا, توحدوا, توحدوا على الكتب والسنة حتى تنتصروا نعم. والرسالة الأخيرة إلى جميع أموم المسلمين لا ننسى إخواننا من دعوة صادقة من دعوة صادقة في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل لنتضرع ونبكي نعم كأن الأمر يعنينا بل والله إلا يعنينا هذا نعم. رسائلي على الله رسائل شكرا, الله شكراً جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أخ محمود السلام عليكم, محمود. السلام عليكم أهلا وسأل الله يكرمك معك أبو محمود من الأردن أهلا بك تفضل الله, الله العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم جميعا أمين يا رب نحن وإياكم أقول وبالله التوفيق واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والاتحاد اخوه في فلسطين يتحد ولا يطرق للعدو مجال نعم ونحن كمسلمين نتحد وننظر لعدونا الرئيسي لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ولا ترضى عنك الله. اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم سرك الله العظيم لا ود ان نفوق من غفلتنا تمام وأسأل الله التوفيق والسلام عليكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا نعود استاذنا طب بمو حسن السلام عليكم اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم أهلاً. السلام الله. كيف الصحة استاذ ملهام اهلا بيكي انا من سوريا يا ابني اهلا وسهلا انا بدي اقللك من شيء عشرين يوم احاول التتل فيكم مع ايدي سعداء بحضرتك شفت الرسول صلى الله عليه وسلم لغزة الله صلى الله عليه وسلم شفتو غضبان طالع من غزة هو غضبان طالع راسه بالارض وشاف الدم والأبوات في الأرض وما قبل يحكي مع حدا قالوا لي ليك الرسول اللي جيت بدي أقرب عليه طارق راسه وزعله ومشي بطريقه فشو متفسروا لي هالبنام يا أشهد منها إن شاء الله خير حاضر إن شاء الله شكرا جزيلا نعود أستاذنا ل... يعني الشيخنا بيركز على مسألة دور العلماء تجاه القضية الفلسطينية أنا عايز الشيخ سعد الرصيد و... وقبول بفضل الله, الله تبارك وتعالى عند... كثير من المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى والخطباء عايز حضرك رسالتك توجهها إلى السادة الأئمة والخطباء والوعاظ والدعاء ماذا تقوله؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. سلام. عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد فإنني اعتذر إلى إخواني ومشايخ الدكتور جمال الشيخ عبد الله وأعتر... وأعتذر إلى المشاهدين عن التأديجihad جهاد جهاد جديد وجهاد الطرق جهاد الزحام هذا جهاد أحسست به اليوم ونحن نصارع الأمواج حتى نصل لكن أسأل الله أن ييسر أمورنا وأن ييسر طريقنا الى تحرير بيت المقدس اقول وبالله تعالى التوفيق والسداد الطريق سلكه من سبقنا <تصفيق> واناره من سلكه من قبل قبلنا لم يعد هناك غضش للوصول الى بيت المقدس قد حرره من قبلنا وفتحه من قبلنا وعرفوا كيف الطريق والطريق يبدأ وينتهي بمعرفة الدين والاعتقاد السليم والعمل الموحد أولا اعتقاد سليم ثانيا توحيد الهدف لا بد أن نوحد هدفنا أن نعرف ماذا نريد وأن نجعله هدفا واحدا هو أن نصل لتحرير بيت المقدس لتخليص هذه المقدسات لإخراج الظالمين المعتدين المنتهكين لحرمات المسلمين ثم بعد ذلك أن نوحد كلمتنا وأن نوحد صفنا وأن نجمع على أمر واحد ولا يبدأ هذا الطريق إلا من النفسي، إلا من الداخل لهذا فإني أعجب أشد العجب وهذا على مرأة ومسمع من الناس جميعا عدونا يستهين بنا عدونا لا, لا يبالي بجمعنا ولا قوتنا ولا عددنا عدونا لا يخاف إلا من صاحب عقيدة يقاتل عليها لهذا فإنك تعجب معي كيف ننسلخ من ديننا يوما بعد يوم كيف ترى في زماننا كيف ترى من يحرم النقاب في زماننا كيف ترى من يغلق المساجد ولا يفتحها إلا في أوقات الصلوات من أين ياتينا النصر نحن لا نحرص عليه لا نرجوه ولا نريده والله لو أننا توحدت همتنا نحو هذا الهدف وتحركنا جميعا نحوه بجد وإخلاص ونية صادقة بعد ترسيخ عقيدة الإيمان الطريق واضح سلكه من سبقنا هذا واحد ضربه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى الله آله وسلم مثلا وقدوه في فتح بيت المقدس لما أراد موسى فتح بيت المقدس وجمع بني إسرائيل ما أطاعوه ولا اتبعوا أمره بل قالوا اذهب أنت وربك فقاتل ها هاهنا قاعدون فظلوا في سيناء أربعين سنة ولم يخط موسى نحو البيت خطوة ثم جاء جيل بعد ذلك جيل تربى على العقيدة جيل صحيح جيل نحن لا نثني عليه لكن نبينا هو الذي اثنى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ سبيل الأنبياء سبيل الطربية والتصفية والتنقية سبيل تأصيل العقيدة توحيد الهدف يوشع بن نون جاء بعد نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأسكى التسليم فجمع بني إسرائيل وأصلحهم أصلح عقيدتهم وحد هدفهم حدد لهم الغاية تركوا الدنيا واعرضوا عنها بل قال إن الطريق يبدأ من النفس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من غلب هواه عز وساد من غلب هواه عز وساد مم. ومن غلبه هواه ذل وهلك وهان وباد أول طريق لتحرير بيت المقدس هو أن ننتصر على أنفسنا الله الله يعزك يقول شيخ الإسلام من غلب هواه عز وساد ومن غلبه هواه هلك وذل وباد هو ده حالنا أننا انشغلنا بالدنيا ركنا إليها أنا أعجب أقول إن قضية فلسطين ليست قضية الدكتور جمال فحسب وليست قضية الشيخ عبد الله وليست قضية قناة الرحمة وليست قضية المسلمين بل هي قضية العدل بل هي قضية الدنيا هي قضية العدل والانصاف من كان في قلبه ذرة من عدل لا يرضى لا يرضى ان تنتهك حرمات لا يرضى ان تنتهك اعراض لا يرضى ان تنتهك مقدسات مسلمين ويزعم زعما باطلا كما ابان الدكتور جمال ان لهم اصل ليس لهم اصل ولا اساس هذه أرض مقدسة طهرها الله لتوحيده وإفراده بالعبودية فمن دنسها بالشرك من دنسها بغير التوحيد أخرج منها لا محالة طريقنا محدد هدفنا واحد يبدأ من إصلاح النفس يقول ابن رجب الحنبلي لما سأله رجل عن الغزو قال ابدأ بنفسك فاغزها وابدأ بنفسك فجاهدها من لم ينتصر على نفسه وعلى هواه كيف ينتصر على عدوه كيف لنا ننتصر ونحن لا نصبر على الجوع ونحن ونحن لا نصبر على العطش ونحن لا نصبر على الأموال ولا جمعها كيف ننتصر على عدونا ونحن لا ننتصر على أنفسنا قد يقال شيخ يعني عفوا يعني رجل الله عنه وارضاه قد يقال أنت تتكلم عن الانتصار على النفس وقد يقال طب المسجد الأقصى ينتهك نعم أعراض المسلمين تنتهك نعم وتقول أنا أنتصر على نفس وأترك المسجد الأقصى أترك المسلمين هناك لا لي... ليس هذا مرادي طب بتيجي رد بعض الفاصل فضل. فاصل ونلتقي مشاهدان الكراب الله كله والملك والحمد لله وحده على كل شيء قدير. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الفاصل الشيخ سعد كنا كنت بسأ حضرك سؤال حضرتك تتكلم عن الانتصار على النفس والأذى ذلك فأنا أقول حضرك كلام قد يتردد الآن من بعض المشاهدين ممن يتبعنا الآن من خلال شاشة قناه الرحمه على في شتى أنحاء العالم حضرتك بتقول الانتصار على النفس طب ما يحدث في المسجد الأقصى؟ معا. أقول والله تعالى أعلى وأعلم. إن الواقع الآن الأليم الذي يشعر به الجميع الواقع الذي يعصر القلوب هو تقاعدنا وتقاعسنا وجبننا وخوفنا وعدم أخذنا بالأسباب الشرعية التي أخذ بها من سبقنا ولهذا نصرهم الله عز وجل روى الإمام مسلم في صحيحي من حديث أبي هريرة وهذا الحديث لا تجده في مسند الجبناء ولا في معاجم الضعفاء إنما سطره أهل الثقات الاثبات ممن سبقنا كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات فميتته جاهلية من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات فميتته جاهلية أقول إن حديث النفس بالغزو ليس التهور إن حديث النفس بالغزو ليس إلقاء النفس في المهالك إنما حديث النفس بالغزو هو أن تعيش القضية أن تعيش لها ومن أدلها تنام وأنت تفكر فيها تأكل وأنت تفكر فيها صحيح لابد أن تأكل وتنام لابد أن تعيش حياتك لكن يكون هذا همك أن تفكر في هذه القضية لهذا من سبقنا هذه واحدة من نساء الأنصار أم خلاد رضي الله عنها وارضاها كيف ربت ولدها ليكون مثالا وقدوه لكل شباب الامه بل لتكون هي قدوه لكل نساء الامه كيف ربت ولدها ربت ولدها على الجهاد لما خرج وكان ممن بايع رسول الله في بيعة العقبة الثانية واشترك في بدر واحد والأحزاب وبني قريضة كانت أمه تدفعه وتقول له اذهب يا بني وجاهد مع رسول الله لعل الله يرزقك الشهادة لعلك ترزق الشهادة ربته من أول يوم على هذه التربية فلما كان في غزوة بني قريضه قتل خلال وخرجت أمه لتسأل لا عن حاله بل لتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت وهي متنقبه فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي يا أم خلاد خرجت تسألين عن ولدك وأنت متنقبه قالت إن أرزأ ولدي فلن أرزأ حيائي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عن خلاد ماذا فعل يا رسول الله قال مات وكتب الله له أجر شهيدين فقالت ولما يا رسول الله قال لأنه قاتله أهل الكتاب قاتله يهود بني قريظه فله أجر شهيدين له أجر شهيدين هذه بشرى لمن يقتل وهو يقاتل يهود هذه بشرى لمن يقاتل في سبيل الله عز وجل لرفعة راية الإسلام مع اليهود فله أجر شهيدين كما بشر النبي صلى الله, صلى الله عليه وعلى الله وسلم أم خلات يبقى حديث النفس بالغزو ثانيا من لم يملك لا غزو ولكنه يحدث نفسه ويعجز هناك جهاد كثير منها الجهاد بالمال وهو المطلوب الآن لنصرة إخواننا ربنا عز وجل ينادي على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله واسمع وانتبه وكرر هذه مرة ثانية لن يصلح جهاد بغير عقيدة لن يصلح ولن يفلح مجهد بغير إيمان دعك من الصياح دعك من الهتاف هو الأصل هو الأساس م. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله إخلاص وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم نعم. اسمع روى الإمام أبو داود عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت نذرا إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس أمنية يتمناها كل مسلم أمنية يرجوها كل مسلم إن فتح الله عليك مكة وكان فتح مكة أغلى ما يتمنى مع المسلم مع. لأ أصلين في بيت المقدس فقال لها لا تستطيعين قالت ولم يا رسول الله, الله قال يحول بينك وبين ذلك الرومان م. قالت فماذا أفعل يا رسول الله هو ده البيان العملي الذي تطلبه أنت نعم. أنا أحدث نفسي بالغزو لكن ممنوع لاني تحت ولاية ولي أمر لا يجوز لي أن أخرج أذن لي بالخروج أحدث نفسي بالغزو لأكون مهيا فمتى أذن ولي الأمر واجتمعت كلمة الأمة على الخروج كنت من السابقين لكن ما دام الأمر ممنوع فعندي باب آخر علمتنا إياه أم المؤمنين ميمونة قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا ميمونة أهدي إلى بيت المقدس زيتا يسرد فيه السرال فكانت تهدي إلى بيت المقدس في كل عام زيتا يستضاء به في بيت المقدسي م. أنا لا أقول, لا أقول نكتفي بزيت لأن هذا كانت أغلى ما تملك ميمونة نحن نمتلك الآن الذهب نمتلك الآن الدنانير نعم. والدراهم نعم. نمتلك الآن الفضة نمتلك الآن الأموال نقول نستطيع أن نفعل هذا من الآن هذا واجب مباشر عاجل أن نعين إخواننا بهذه المعونة التي علمنا إياها لا. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا لا أقول ولا أدعي أننا نبقى الآن نصلح لا. أنفسنا ونترك بيت المغدس ينتهل لا أو إخواننا هناك يحاصرون بل هناك واجب هذا الواجب أقوله واجب دائم لا ينقطع وهو إصلاح العقيدة العمل الصالح والعباد التائبون العابدون الحامدون الركعون الساجدون الأمرون بالمعروف والنهون والحافظون لحدود الله. الله نعم الدكتور جمال يعني أنا ضمن ح... الواجبات أنا عايز بقى نتكلم من خلال الواقع من خلال أمور عملية ليس مجرد كلام أنا عايز هذاك تسكن لنا من يبلغ قاز وعي الأمة الآن علماء الأمة والمسألة مش بس يعني أنا أعتقد أننا نذكر أولياء الأمور بالواجبات مع. يعني الكيان الصهيوني لا يريد سلاما ولا يعرف السلام ولن يقف عند فلسطين فتعليق الاتفاقيات مع هذا الكيان الصهيوني يجب أن توضع في الاعتبار وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني الناس الذين يتكلمون عن مباحثات السلام أي سلام هذا الذي يقتل ويذبح وينتهك حرمة المسجد الأقصى يجب أن يتوقف هذا العبث. مباحثات السلام ايضا لابد ان يبقى في موقف من المنظمات الدوليه المنظمات الدوليه تدعم العدوان الواقع علينا جمال حمدان اقترح الانسحاب من المنظمات الدوليه وافضل مر اللي حتى العقيد قذافي في كلام قالوا جمال حمدان من زمان فلا بد يبقى نواصل كمان الشيء الاخر لابد ان يبقى في مقررات دراسيه تعرف الناس بالقضيه ما الولد يعرف ايه تاريخ فلسطين هذا المواد الذي عليه الامه ايش الامه ضعف عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر في القلوب وما فيه ثقافة شرعية ولا ثقافة تاريخية تخليه يدرك أن معنى التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنذير والاستعداد اليوم الرحيل أنك أنت زي ما قال كتب عليكم الصيام قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم أيضا لابد من التعريف بالعدو كذلك نفصل أتوى سبيل المجرمين الناس الآن اللي بتدور على الربعية الغرب لن يقدم حل لفلسطين خط استراتيجي في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. أنسى وانجرد دعم الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. الغرب لا يقدم حلولا لفلسطين. من الذي يقدم الحلول؟ إحنا لن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما, ما بأنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أنصر أخاك ظالم أمضو. قوى البغي والطغيان تدعم الكيان الصهيوني. أين مليار ونصف مسلم؟ نعم. مليار ونصف إحنا نقول يا قادتنا يا زعماء الأمة. في في رقابكم مسؤولية عظيمة وخذوا بأيدي شعوبكم إلى الخير عزكم في فلسطين والله فلسطين أصلها مش قضية الشعب الفلسطيني وده برضه مفهوم خاطئ يجب أن يصحح فلسطين دي ميراث الأمة الإسلامية محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع نقطة البدء لتحريرها عمر أكمل المسيرة وتواصلت ال الأجيال للحفاظ على هذه الأرض المقدسة فالناس اللي يقول لك دي فلسطين دي مئراس الأمة الإسلامية فلذلك يجب أن تصحيح المفاهيم تصحيح المفاهيم ويقول لهم يا أخوانا ما فيه حاجة اسمها أرض مقابل السلام ولا تأملوا في الربعية ولا غير الربعية أدلكم 18 سنة وقعتم مدريد ماذا جنيتم لا شيء وحدة الصف فريضة ولكن خلي بالك لا الصف عشان يتنزل نصر ربنا لازم يبقى فيه تميز فهنا يتحصل الآن عملية فرز اليميزة الله الخبيثة من الطيب فإنه زي المفروض أقول لما يبقى فيه وحدة وحدة حقيقية وحدة الصف وحدة الصف طب إيه العقبات التي تقف في تحرير النصر المفروض أن في قطاع تجي ناخد اتصال أول نعم السلام, السلام عليكم السلام عليكم السلام رحمة الله وبركاته الحاجة مفارس برك الله فيكم يا أستاذ ملهم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء شكرا جزيلا وجعله الله عملا خالصا متقبلا يا رب الله. يا رب يا برحب بمسجدنا الأفضل اللي بارك الله فيهم جميعا شعر المصاد لو سأحصل أستاذ ملهم كلمة صغيره صغيرة كده الكلام عن المسجد الأقصى لم ولن ينتهي إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطهير الأرض المقدسة من دنس اليهود نعم وعودة الأقصى الجريح إلى أهلي وأصحابي الحقيقيين وهم المسلمون الذين دافعوا عنه على مر العصور وهو أحد مقدساتنا الإسلامية الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي الشريف. نعم يعني انا عايز اقول ان لابد من كل مسلم يعني ازاي ازاي, إزاي ده يحصل لابد من كل مسلم مراجعة نفسيه وحسابته مع تمام تبقى اذا لابد على كل مسلم ومسلمة مراجعة نفسه شكرا جزيلا حاجة مفارس اتصل الاخرى السلام عليكم السلام اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اتفضل الله يكرمه هنا على الهوة الحين نعم تفضل الله يكرمه بدي اصحل اكبر السؤال يا اخي احنا من غنصة بحكمات اهلا وسهلا بالنسبة لأننا احنا في غزة اهل السنة ينتهى كاعرابهم يقتلون في رفح ويقتلون في غزة نعم <تصفيق> لماذا هذا العمل الاجرامي ينتهى العصابات حماس <تصفيق> انت لا تعلم ماذا يفعلون فينا في غزة من احنا, احنا اهل السنة والجماعة واخيات الله خلقك وخلقني انهم يقتلوننا يسكيه قتلا لا لا احد يرضى به انظر الى الانترنت انظر الى الاخذ الدكتور عبد عبداللطيف موسى ماذا فعلوا به لقد نكلوا فيه هو معه نعم انت وانت نظرت اليه هذه العشوات التي تقول نحن نحن نحن نحافظ على الاقصى من اين يحافظون على الاقصى نعم ربنا يكرمك يا رب حاضر استاذ اخرى السلام عليكم السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ورحمه الله استاذ ملهم اهلا الله يبارك فيك واجزاكم الله خير اتفضل يا كرم والله يا استاذ ملهم انا بوجه رسالة من هنا الى كل أولياء الأمور وعلماء الأمة هم الذين يوجهون هذه الرساله أو يبلغوا م. أولياء الأمور نعم. ان زي م. ما اليهود بيقعدوا اولادهم ويقبلهم العالم كده ويشاور لهم يقول لهم دي اسرائيل وان اسرائيل ديت من النيل الى الفرات الخطين الزرق اللي على العالم دوت احنا ربنا لابد ان احنا نفهم أولادنا ونفهم ابنائنا إيه هي فلسطين وإيه هو المسجر الأقصى تمام ونزلع تمام في قلوبهم هذه هذه هذه المعنى اللي بيها أن الأبن يطلع أو الأولاد يطلعوا عارفين يعني إيه يبفي قدامهم قضية تمام ربنا, ربنا يكرمك أخو برهب شكرا, شكرا جزيلا شكرا جزيلا نعود دكتور جمال العقبات التي تتقف في, في طريق التحرير العقبات التي جهل جاهل نعم جهل الأمة بالقضية يعني في قطاع الآن يجهل حقيقة أنه هو مكلف تكليف شرع من الله عز وجل بأن يمد يعني يدعم إخوانه لتحرير بيت المقدس هضف إلى ذلك الانقسام الداخلي في في في في على الأرض المحتلة نعم وط... إن قطاع سلم للكيان الصهيوني بأنه صاحب فلسطين وأنه صاحب الحق أن يعيش في حمايته ويعمل قوات عشان يصف المقاومة هذه مصيبة عظيمة فاصبحت المقاومة الآن ظهرها بالضرب داخل الأرض المحتلة ولو كانت المقاومة على قلب رجل واحد وألقينا اختيار ما يسمى بالاختيار سلّانا قديما 18 سنة من مدريد وأسلو لم يحص لم يتقدم الفلسطينيون لحظة واحدة بتحقيق الأهداف فدي عقبات الشيء السلبي بتاعت الأمة الأمة الغن هو فعلا زي ما قال فضل الشيخ متى يستيقظ النائمون محقول مليار ونصف مسلم ال ال, ال... ال... ال... ال... يجتمعون هل يجتمعون على امتنا والمسلمون, والمسلمون الذين امرهم لا... واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. تفرقهم المساله وكل يوم الجراحات احنا جرحتنا بتنزف في العراق وجراحاتها بتنزف في في الصومال وبتنزف في نيجيريا أو في أفغانستان كل يوم جراحات تنزف والأمة يعني تحتاج إلى من يأخذ بيدها وليس كالعلماء هم المسؤولون العلماء لا رسول الله قال على ما أذكر الاحاديث الصنفاني إذا صلحة صلحة الأمة العلماء والأمراء نعم. واجب العلماء وذكرهم بأيام الله يذكروا الامه ويوقزوا الأمة زي ما قال فوق الشيخ التربية مهمة بس في خطة طويلة المدى وخطة قصيرة المدى نعم. العدوان لن يتوقف وهم استمر لأننا درست التاريخ نحن نعاني من العدوان الأوروبي المتواصل على مدار حوالي 16 قرن من الزمان متواصل ما توقف لحظة واحدة نعم. نعم. هذا العدوان يعني احنا الحروب الصليبية 200 سنة الاحتلال الروماني 700 سنة وقتال الدولة العثمانية 600 سنة الغرب يقدح احلاف تختلق تقاتل المسلمين فاحنا بنعاني النهاردة نلقي بقضية فلسطين بين ايدي الغرب وبين سمع المنظمات الدولية اذا سلبية الشعوب جهل الشعوب بالحقيقة وانا اعتقد ان اولياء الامور يتحملون مسئولية عظيمة هم مسؤوليتهم. والشعوب مساعدة أنها ت... يعني تفتديهم بنفسها، تفتدي دينها ووطنها وتتقدم الصفوف. شعرت بس ال... القادة والزعماء يقولوا للأمة إن إن, إن... الطريق بتاعك اللي يجب أن تسلكيه عشان تمد يديك للتحقيق بيت المقدس. فأنا أعتقد الجهد للناس وسلبيتهم عقبة، ولذلك أنا أطالب الآن يعني ال... الموقف فوري إن لازم يبقى في موقف وقفات صامتة. في الميادين وأمام السفارات الأجنبية وفي الشوارع مع الحفاظ على الأمن لأن العدو يتربص بنا وإحنا فيه قد يتسلل إلى الصفوف من هو ليس من أبناء هذه الأمة فنقول في أماكن آمنة محددة ويعبر الناس على المشاريع عشان يدرك الغرب كله نعم إن إحنا لن ننسى فلسطين الأم لازم تربي أولادها وبناتها تقول لهم ده عدوك زي ما قال الأخ الكريم العالم ده تقول لهم له لا يا أولادنا دي بيراس الأمة الإسلامية تربيهم منذ الصغر وأن أولاد النزاع بيننا وبينهم طويل وهذه هي صفات اليهود <تصفيق> يعني, يعني بعيشين الأولاد للقضية يوفر ده من مصروفه يصلي ركعتين لله يدعو في هزيع الليل الأخير يعلم زميله لأنه كما قلت الحديثات عدوان صهي وغربي اجتمع فيه العالم الغربي والآن هو بيتصور في قيز شديد بيتصور أن احنا وصلنا المرحلة قد آن الأوان أنه ينهار المسجد الأقصي لا مكنهم الله من ذلك وبهذه الحالة يعتصور أنه خلاص انتهت القضية الفلسطينية وأصبح الغرب الصطوة في العالم العربي والإسلامي ربنا يا كرامة دكتور جمال يعني أطفال الحجارة الشيخ عبد الله يعني شيخنا دكتور جمال ذكرنا بمقال وفضلة الشيخ حسان في حلقة أمس في جبريل يسأل النبي وجيب القدس المدينة السلام واعيدت ما بين المغرب والعشاء حين مركز يعني وهو يسطر هذه الملحمه الرائعه في زمان انتشر فيه الكذب الكذب في التصريحات والافعال يثبت للعالم كله ان محمدا ما مات وما خلف محمد البنات بل خلف رجالا اطهارا ابرارا سطرت بالكذب ودنست بالكذب وجسدهم الصدق على هذه الرمال الطاهره يعني صرخة الحجار صرخة الحجر هذه قصيدة نظمتها منذ سنوات وسترت فيها قصة الطفل المجاهد البطل محمد الدرة نعم وصورت كيف كان مقتله وإنما محمد الدرة رمز لآلاف الأطفال الذين يقتلون ويذبحون كل يوم وأنا أريد أن يتصور كل أب وكل أم أن هذا الطفل الذي سيسمعون قصته الآن هو وليدهم فكيف سيكون أمرهم وإذا كان أمرهم سيكون غاية العجب من النواح والحزن والألم والتفجع فإن دينهم ومقدساتهم لا بد أن تكون أغلى من أنفسهم وأبنائهم شموس الحق إن الليل طالا وغى بضياءنا والنوم زالا شموس الحق إن الليل طالا وغى بضياءنا والنوم زالا ظلام الليل آهات الثكالى وأهل القدس شر الناس حالا فأهلك رب كل المجرمين وشارونا وقلتك اللعين فأهلك رب كل المجرمين وشارونا وبارك اللعين يشيع الرعب بين الآمنين وينفس سمه داء عضالا وفي أحضان مسجدنا رمانا نصلي وهو يصلينا الهوانا وفي أحضان مسجدنا رمانا نصلي وهو يصلينا الهوانا يدنسه وتغسله دمانا يدنسه وتغسله دمانا وما عرف الحرام ولا الحلال محمد فرقد النصر المنير هذا الدرة ترا خطبتهم منذ صباه حضور محمد فارقد النصر المنير ترا خطبتهم منذ صباه حضور محمد فارقد النصر المنير ترى خطبته منذ صباه حور ألا يا قوم إثر خطاه سير لهدي الحق والحق لا من كل هذا ألا أبتاه أنبئني لماذا يعاني قومنا من كل هذا ولم يجده من الباغي ملاذا أبي أبي أبي أسمعتني ألقي السؤال يتيمة قدسنا يهوي أبوها صريعا أمها الثكل أخوها يتيمة قدسنا يهوي أبوها صريعا عن امها الثكل اخوها كرامتها تناديهم خذوها كرامتها تناديهم خذوها اليكم ان عهد الذل طاله يجيب ابوه بالزفرات حرا تبس إلى الصغير أسن ومرا تسائل هل يعود الفجر حرا لنا أم يحكم الباغ العقال أبي أبي أبني يا سلوى الفؤاد حذار أبي حذاري من الأعادي أبي أبي أبني يا سلوى والفؤادي حذاري أبي حذاري من الأعادي وحور الخلد في شوق تنادي تقدم يا شهيد وكن بلا هنات ألا لا تقتلوا فجر العيوني ذرو ولدي دي ذروه وقتلوني ألا لا تقتلوا فجر العيوني ذرو ولدي دي قتلوني ويا نار الظلوم إلي يكوني إلي يكوني إلي يكوني وفي أحضانه كالشمس مال قتلتم درتي ولدي حبيبي عليكم لعنة الحي القريب قتلتم درتي ولدي حبيبي عليكم لعنة الحي القريب ابي انا درة سقيت بطيب ستثمر بسمة بسمة امالا هلالا هذا جزء من القصيدة والعلي اكملها الان يا شنوان ربنا يا كرمك شيخ عبدالله الشيخ سعد يعني, يعني صرخت الحجر كلمات الشيخ عبدالله وكلمات شيخنا الجليل أنا عايز حضرتك توجه رسالة للمرابطين ولشعب في السن ماذا تقول لكم <تصفيق> أقول أخوتي أن لله سننا في خلقه لا تتبدل ولا تتغير ومن سنن الله التي هي أن الصراع بين الحق والباطل دائم لكن الغلبة في النهاية حتما للحق كما بشرنا ربنا عز وجل بالنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق اقول وصيتي للمسلمين اجمعين ان ينتبهوا لكيد الاعداء وكيد اليهود بالذات لأنهم لن يكفوا نعم. عن التآمر ضد المسلمين وضد الإسلام ومقدساته. ربنا أخبرنا وهو أصدق القائلين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا لا يزالون نعم فالعداء مستمر نعم. وأخبرنا ربنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله باليارات. من يارات نعم بل إنهم يشرطون على كل يهودي صغيرا وكبيرا أن يخرج جزءا من ماله لحرب المسلمين م. لتحرير أرضهم التي يزعمون للوصول إلى بغيتهم التي ينوون هم لا. يفكرون هم يخططون هم يدبرون هم ينفقون هم يضحون ربنا يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها نعم. سيستمر ربنا عز وجل يقول لنا يريدون ليطفئوا نور الله مستمر. وانا اقول ان وصيتي لجميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان ينبهوا اولا انفسهم ثم اولادهم على هذا العداء او ينبههم لهذا العداء المستمر حتى يخرج الولد من صغره وهو يعرف ان له عدوة وأن هذا العدو له بالمرصاد هذا العدو هو اليهود أن يعلم ذلك م. علم اليقين كما يتعلم كيف يأكل كيف يشرب كيف يتحرك كيف يتكلم يتعلم م. أن له عدو له بالمرصاد يقول ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدو م. ثانيا أقول لهذا المرابط اعلم ثبتك الله وأيدك أنك على ثغر من ثغور الإسلام والله يؤيدك والله ناصرك والله معك والله شاهد عليه والله مطلع على خبايا نفسك فاعلم علم اليقين أنك في عبادة والعبادة تحتاج من صاحبها إلى إخلاص ومراقبة فإن كنت بحق مرابطا في سبيل الله فإن الله سينصرك كما وعدنا لا. ربنا عز وجل إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ثم أبشر جميع الأمة في النهاية نصر الله قريب واعلموا ويعلم الله أنه قريب وأكيد قريب وأكيد إن شاء الله لأن وعد الله لنا أن ينصرنا في النهاية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما يقول أساتذتنا إن الله ذكر الاستضعاف في آية وذكر إرادة التمكين في آيتين وذكر صورة التمكين في آية من كتاب ربنا من سوره القصص إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فساد سائد واليهود يفسدون في الأرض الآن كما أخبر ربنا عز وجل ثم قال ربنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونمكن لهم الله يريد ولهذا هذه إرادة التمكين أن الله يريد أن يمكن للمستضعفين في الأرض ويمكن لهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون ثم صورة التمكين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في. <تصفيق> <تصفيق> إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسل <تصفيق> صورة التمكين ستأتي وتأتي من الصغر من أففال الحجارة من الصامدين على الجبهة من الذين لا يخافون سطرة عدو ولا قوة عدو لأننا لما نقاتل لا نقاتل بعدد ولا بعده انما نقاتل بربنا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص هذه القلوب المرصوصه والابدان المصفوفه وهذه الوجوه الموحده هي التي تستطيع ان تنتصر ولهذا فاني ابشر الامه ان النصر قريب وان النصر اكيد بل يجب علينا ان نثبت يا أيها الذين آمنوا الله. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا لا. تولوهم الأدبار أقول للمح... للمرابطين هناك لا تولوهم الأدوار واعلموا أن النصر ينزل عليكم إن أنتم ثبتتم وإلهي وهو قريب إن شاء, الله. إن شاء الله, بإذن الله. دكتور جمال من خلال الأمل ومن خلال هذه البشارات التي ذكرنا بها فضيل الشيخ سعد عرفات أنا أتحدث تذكر لنا النماذج العملية. سيدنا النبي وسيدنا صلاح الدين الأيوبي وسيدنا نعومر بن الخطاب نماذج عملية. نماذج عملية. طب استقبل اتصال. السلام عليكم. السلام حفظ الله وبركاته. أهلا وسهلا. أختك سنا إن شاء الله. أهلا وسهلا. تفضلوا. من العراق. أهلا وسهلا. تقيم في الأردن. والله اللي راح أحكيه أنا. لا يشك الغني. كنت ما بحكي إنه. قديد، قليل. قليل في حد المسلمين اللي صار في العراق واللي قاعد في فلسطين. نعم، دبا في العراق قلنا في فلسطين وصلت لدرجه انه اليهود او الصهاينه بمعنى اصح صاروا يقطعوا الانسان هو حي وخاصه السجناء وودوه الى تل ابيب. واكيد صارت في فلسطين فإلى السكوت نعم السكوت شكرا جزيلا شكرا جزيلا التصلي آخر السلام عليكم أخت عايش أهلا وسهلا أهلا بحديثك ودي حديثك كلام الله كرم أهلا بيك, الله يكرم. أهلا بيك. شكرا جزيلا أهلا بيك. أستاذ مولهر حبلتك وقفت داولة للأمهات والأولاد وكل يكون أمام شاشات التلفزيون نعم بالتاريخ هذه داولة جميلة وبتمنى إنه فعلاً أن تكون في برامج تتحدث عن التاريخ تطرر لفرصة وجود الدكتور جمال حتى أتحدث بهذا الموضوع الناس بحاجة إنها تعرف أهمية التاريخ ما معنى تاريخ نعم ما كتب التاريخ بس كتب بعض التاريخ الناس فعلا بحاجة لهذا الامر حتى نسهم الناس الهوية هويتنا بتتكون من اللغة التاريخ. هذا قليل من الناس من, يع... من, يع... من يعرفونه لماذا اقول هذا الكلام بانه فعلا احنا امان شاشة الرحمة والناس والاسمة تعلمنا اشياء لم نتعلمها لا في المدارس ولا في الجامعة تمام ربنا يكرمك يا, يا رب انا احب بشر حضرتك ان قريبا على شاشة قناة الرحمة هيكون في برنامج وحلقات بعنوان اسلامية فلسطين لخطيب المسجد الاقصى فاضلت سلاما قريبا بيد الله تبارك وتعالى بقول حضرات دكتور جمال النماذج العملية. يعني ال نود بس أقول أضيف الشيخ سعد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شرعنا بمعاركة فاصلة تكون بين نعم. المسلمين واليهود لن تقوم الساحة حتى يقاتل المسلمون اليهود. كما أن سلم بشرنا بخلافة على منهج النبوة الله. تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون سمة رفعة ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم يكون ملكا عضو ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهج النبوة. وصلب علمنا ان المسيح عليه السلام ينزل اخر الزمان. شاقول المعركة هي تتأخر الزمان. م. فيقتل بامامه امام المسلمين عليه, الص... عليه السلام. فل وبعدين الانتفاضة والمست ايضا على ده دي من المؤشرات يعني كم سنة دي الواحد وتسعين اخوانا على ارض فلسطين مرابطون والعمة يعني بتؤدي ضر على استحياء لكن هذا الصبر والصمود والثبات ده اعتقد من المبشرات وايضا يقزت الامة والبشرية يعني تكون دي من المبشرات لكن بس ربنا قال يا اي الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ينصر. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ربنا احنا كلنا مختبرين الان ربنا بيقول لنا انتوا فين انت بتعمل يا خاله ما من امرئ مسلم ينصر إمرأة مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتحك في حرمته إلا نصره الله في موضع يحبه فيه نصرته وما من امرئ مسلم يخز الإمرأة مسلماً في وضع ينتقص فيه من عرضه إلا خزله الله في موضع يحبه فيه نصرته فان الواحد عاوز يبرئ زميته أما الله عز وجل يبرئ هزه لزم في عمل عمل حقيقي هالكلمة إحدى هذه الوسائل لكن لابد يعني على الأقل النهاردة لجان الإغاثة يعني إحنا نطالب أولياء الأمور فتح لجان الإغاثة يسمحوا لهن تؤدي الجموع اللي عندها المال اللي عاوزة تقدم كل من يستطيع و... وايضا اطالب بفتح برضو يعني الطريق امام الراغبين فان يساندوا اخوانهم يعني يستمعوا لرغبات الشعب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سبيل الله عليه المثال صلى الله عليه وسلم. حينما بلغه ان الروم قد عدوا قوة لغزو المدينة المرورة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شاور عليه وسلم. اصحابه قالوا بل نخرجوا ليهم بس المسلمين كانت الدنيا حر والامكانياتهم ضعيفة علشان يشكل حملة يقاتل أقوى دولة في العالم ففتح باب لتجهيز ما يسمى بجيش العسر المسلمون يعني تدافعوا عثمان بن عفان كان يقدم مش عارف سلسمائة بعير بأحلاس أخضر أبو بكر خرج من ماله كله عمر خرج من نصف ماله اللي ما كانش عنده شوية, اللي عنده شوية الشعير يقدمهم. اللي ما عندهش حاجة يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا عاوز جاهد معاك عشان أدفع العدوان الرومي على أرض الإسلام على الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين فيا رسول الله يعني احملني يقول له أجدوا ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم طفضوا من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون شوف الشقل عاوز يشارك زي النهاردة يعني ايه لكن مفيش فرصة مش بس كده للستات اللي كان عندها جلاء ده بتخلحها خلخال س عندها حاجة بتقدمها علشان تشارك في الال كل يريد أن يقدم شيئا الإسلام خرج في جيش عيسى الحمل نعم. بمجرد ما سمع الروم بخروج النبي عيسى صل الله تفرقوا في الأمصار وجبنوا عن معا... عن مواجهة صلى الله عليه وسلم ما قال شهر ر... آ... ر... آ... شهر رجب آ... ورجع في شهر رمضان الشاهد نعم. عسكر هناك عايز أقول هالرسول صلى الله عليه وسلم أقوى دولة في العالم ما قالش ننتظر لأن هو مكلف نعم. لأنه مكلف من الله عز وجل إنه يخرج فخرج صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام طبعا دي كانت رسالة إلى أهل الروم م. إلى المحتل الذي له 700 سنة قال له لقد ولد الإنسان المجاهد الذي لا يقبل أن تحتل أرضه أن يبقى تحت سيطرة دولة أجنبية أنا لكم أن ترحلوا. وقبل أن يموت عمل لواء الأسامة بن زيد وتوفي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر وقعت الردة واقتعمتان عن دفع الزكاة ويقول السيدة عائشة كان المسلمين كالمعزة المطيرة في ليلة شاتية بأرض مسبعة ليس لها راع فأول حد عملوها أقاموا الإمامة لأن خشوا أن يبيتوا ليلة دون إمامة ثم طرحوا المشاكل اللي بتواجههم إيه العمل فكان الخروج لقتال المرتدين رغم إمكانياتهم الضعيفة ثم كان القرار بالنسبة لبعث اسامه إلى أرض فلسطين كده تحديدا الداروم أرض روم فلسطين فشاور أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصحابه نعمل إيه فقال بعض الصحابة نأجل بعث اسامه ونوجهه لقتال المرتدين فقال أبو بكر الصديق حل رايه عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم والله لو أنفزن بعسوسامة ولو جرت الكلاب بخلال أمهات المسلمين وخرج أسامة أبو بكر الصديق يودعه، أسامة راكب، أبو بكر ماش على رجليه وأحرش مين من الصحابة ماسك بخطام ال، فأسامة يقول له يا يا خليفة رسول الله لا تركبنا ولا أنزلنا، فقال رضي الله عنه وأرضى لا تنزلنا ولا اركبان وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله وخرج عشان فلسطين بيت المقدس ميراث الأمة المسلمة الروم قدينهم 700 سنة عليها لازم يخرجوا دي أرض الإسلام لها أصحاب نعم. ودول اللي عندهم قدينهم 91 سنة لا يعرفوا دي لها أصحاب دي أرض الإسلام مش أرض فلسطينيين فقط دي أرض العالم الإسلامي كله نعم. فمن أجل هذا نجد أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفذ بعث أسامة ولم يكتفي بهذا. دي وصيت نفسه. القدس في عنده هنا في عقيدة في قلبه. نعم. فواصل أتبع ذلك بسرايا بقيادة خالد بن الوليد يعطلوا القيادة العامة وزيد بن أبي سفيان وشروح بن ابن حسنة وووو أبو بن الجراح وعمر بن العاص وتوجهوا وكانت اليرموك وتلقى المسلمون النصر في اليرموك بخبر وفاة أبي بكر ومجيء عمر وجاء عمر ماذا فعل؟ ما نسي القدس؟ نعم. ما نص فلسطين ما وجه البعوس وزهب يتسلم مفتيح القدس بنفسي بعد سبعمائة سنة أنا عاوز أقول مش ده سيدنا محمد اللي بتعاوزين تزور مسجده وتصلي فيه وتسلموا عليه وتطلبون شافاعتها صلى الله عليه وسلم, وسلم. وإن يسقيكم شربة هنئة مريئة لا تصمعون بعدها أبدا نبيكم عليكم الصلاة والسلام بيقول لك من جهز غايا في سبيل الله فقد غزا رسول صلى الله عليه وسلم قصدر وتسنامه الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم وددت أن أغزه ثم أقتل ثم أغزه افتحوا الطريق أمام المسلمين أن أطالب قادة زعوم العالم الإسلامي وعلماء الأسلم الأمة أن يطلبوا من أولياء الأمور يقولهم إحنا الأعداء استزلون وركبوا رقابا واستهانوا بمقدساتنا استهانا بالمقدسات بيت المقدس ما حدش بيتكلم خالص يا أستاذ نعم فيش حد يتكلم يقول دي مقدسات حد يقدر يقدم من كنيسة وهي محتارة ما عندنا في الإسلام رسول عمر بن الخطاب في مواصل القدس أمن نصارى القدس على بيعهم وعلى كنائسهم وعلى أموالهم وأولادهم بل لما فتح أبو عبيده وخالد بن الوليد حم دمشق كان بها 14 كنيسة لم تغس 14 كنيسة كل اللي عملوه خادوا من مسجد يوحنى الم... يوحن الم... جزء وعملوه كنيسة بقت كنيسة جنب المسجد مم. هذا هذا قمة لما وصلوا مصر وتحررت من الرومان ماذا فعل المسلمون ماذا فعلوا أمنوا أهل مصر نعم. وعطوا الحرية الدينية لنصارى مصر هو الإسلام بقى... هو دين السلام يعني مم. أقول إحنا لم نعتدي أحد نعم. ولم نختل وطن أحد دو... ولم نقتل أحد فلذلك نحن نقول يا أولياء الأمور نرجو انكم انتوا تضعوا في الاعتبار ان احنا شعوب مقهوره نعم. مظلومة وربنا سبحانه وتعالى هيسالكم عنا يوم القيامة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اذا دكتور جمال وفضلت الشيخ سعد وفضلت الشيخ عبد الله نقول من هنا في نهاية هذا اللقاء لأن الوقت مر سريعا ونختن بقصيدة لفضل الشيخ عبد الله كامل بعنوان فلسطين بأن الله تبارك وتعالى نقول في النهاية مشاهدينا الكرام بعدما استمعنا إلى هذه الحقائق التاريخية الحقيقية من فضل الأستاذ الدكتور جمال عبد العادي أستاذ التاريخ الإسلامي وبعدما تكلم أستاذنا وشيخنا فضل الشيخ سعد عرفات عن الانتصار على النفس وعن تصحيح العقيدة في البداية أولا وعن الانفاق بالمال وعن بذل المال وعن ثم الجهاد في سبيل الله نقول مشايخنا الكرام بأن كل أب وكل أم زي ما دعينا في بداية هذا اللقاء كل أم وكل أب عليه مسؤولية ليس أولات الأمور فقط هم عليهم المسؤولية ليس الإعلام فقط هو الذي عليه المسؤولية ليس العلماء فقط هم الذي الكل مشترك والكل مسؤول أيا كان موقعك أيا كان منصبك سواء صغير أم كبير الله تبارك وتعالى سيسأل كل إنسان مننا ماذا قدمت للمسجد الأقصى ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى ونقول مشايخنا الكرام ونبشر الأمة بأن الإسلام قادم بأن الإسلام قادم بإذن الله تبارك وتعالى وبأن النصر قادم بإذن الله تبارك وتعالى بشرط إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نقول مشاهدين الكرام لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل من أول لحظة والإسلام محارب لكن الله اهلك كل من وقف في طريق الاسلام وابقى الله الاسلام وبقي الاسلام شامخا وسيبقى بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله والله عليه والله وسلم صلح. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى المسلمين آمن. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى المسلمين آمن. اللهم أعد المسجد الأقصى آمن. إلى المسلمين آمين آمين يا رب العالمين في النهاية مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضلة السيدة الشقيقة الدكتور جمال عبد النهدي شكرًا جزيلًا دكتور جمال والشكر والتقدير والتحية لفض السيدة الشيخ سعد عرفات والشكر مع الشيخ عبد الله كامل إن شاء الله يقول قصيدة ونختتم هذا اللقاء. شكرا لكم مشادة نكره هذه قصيدة للشاعر يوسف العظم في لسطيني في لسطيني في فيه طريق الله والقرآن والدين اهيم براية اليرموك أهو اختحبطني تفجر طاقتي لهبا غضوبا من براكيني لانزع حقي المغصوب من اشداق تنيني وارفع رايه الاقصى وأرفع راية الأقصى ورب البيت يحميني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني قتلت الحقد في قلبي فأنبت زهر نسريني وأعشق أمة التوحيد والقرآن يهديني وحب الله والاوطان يجري في شراييني سلاح النور في قلبي ورشاشي وسكيني ولكن دون اوهام لجيفارا ولينيني ففكر الشرق يتعسني وفكر الغرب يشقيني أرتل آية الكرسي أتلوه ربع ياسيني وفي صدري كلام الله يسعدني ويشفيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني ونار الغدر والطغيان والعدوان تكويني فإن حفروا لي الاخدود أو قاموا بتسميني فلا التعذيب يرهبني ولا الترغيب يغريني وإني من آلاف القرابين سأنبت غابة الشجعان فيها ألف مليون كفرت بدعوة الإلحاد من صنع الشياطين ونعناها من الأوحال والطين وآمنا برب البيت والزيتون والتين ليشمخ شعبنا حرا عزيزا في فلسطين ويرفع راية التحرير في كل الميادين فلسطيني فلسطيني Filistinie, Filistinie